وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ تبين لكم كيف فعلنا بهم وقربنا لكم الأمثال وقد مكروم بل الله مخلف وعده رسله إن الله عظيم وزن انتقاه يوم تبدأ الأرض بيضا الأرض والسماوات يوم تبدأ الأرض غير الأرض والسماوات وجوهن نا وانتظر في الرسم <سؤال> سروا منهم نُنَزِّلُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ وَلَا تَكُنْ لِلْخَائِنِينَ اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ Oh وَنَمَا أَدْرَكَ صَنَعَهُ مَنِ الْأَنَامِ سَلَمٌ يُصَادِنُ مِنْ حَمَدٍ مَسْنُون وَالْجَانَّ نَفَرَ مِنَ الْقَادِمِ مِنْ نَارِ السَّمَاءِ منها فإنك وليل وإن عليك العنة إلى يوم الدين قال رب فقوض بالني إلى يومي العسون من المنظرين بلا المهنون. قال رب بما تقويتني لأزينن لهم في الضر ولتقوينهم أجملين إلا باب منهم يصدقون ما وصفوا جهنم لم نعد عن